صابني يحبكم ورحموا يا ناس ذيك الأيام ماني بناسيها ذقت مرة العزاير بغير قياس دمعة العين لو لاك ما صخيها. بس أنا حب والحب ما بهباس سكتن كل الأيال تمشيها أكتم السر وخشمنا البلاس وموجهين والله مدانيها رغبتي في غنوج تقضى الراس ليتها تطلب البيع واشريها فيها من الفن خمس جناس درة من ما يخليها درة اللب سوها الحرير الباس ليت عيني دواما اتراعيها حملوها الجوار وعقد الماس ساطع برقبتها وياديها عن هواها طيور الالغ عن هو من هواها طيور الهوا في بالشوارع قليل أنت خطيها دون هالباب والقفل والحراس حتى وانا ميت فيها. كل ما جيت بس لمنا الهجاس ما الميزان قلوا بيبطارها خدها ورد وعيونها نعاس فاحسن وصاف ربي مسوية